مركز نشر وصدار من برّأب الاحرار فكّر واعلّم ورشاد مدرست ابو السجّاد مركز نشر وصدار من برأب الاحرار مركز نشر من برأب الاحرار мадраста бус сагар кирул имурша мадраста бус сагар мадраста бус сагар мадраста бус сагар мадраста бус رويله بالآطار منهج علم المصطفى حيدر علينا الكر مفتوحة بأيام السنة تستقبل الصغار كبير سعيك يكون حسين مجموعة بالسبطين سعيك يكون حسين مجموعة بالسبطين ذكرو علم ورشات مدرسه ابو السجان مدرسه ابو السجان مدرسه ابو السجان من بلا لي ما بك كل قطر مو فرح سياسة وهندسة وكل عالم مرئي ومسمو حرية يحجو وتنتقد ما عدهبت كل ممنوح بس اللي يحرم المصطفى ما تعمل بها الموضوع حرية التعبير عد هالغلط ما يصير تلتابي قد هال غلط ما يصير فكروا على وجت اعظم اعلى ايات علمه وحجت هو الصوات من قلب فاد لي دواء ياسين حمزه الاكرام صيح نبيك آمن <تصفيق> إلى صيح multimassin hamaja kranalия krwa dil rozi sahfakha ayyam ya husayn ayyam ayyam ayyam ndi salbun Hai il dinyi eiyyam Hai il dinyi eiyyam Yisrach wotan mulae Chubbak siken bachshay Yisrach wotan mulae Chubbak مدرست ابو السجار مدرست ابو السجار مدرست ابو السجار, مدرست أبو السجار <تصفيق> خبرت اكثر من قارئ الاساس هذا اله صاحب الثورة المغوار ثبت هويب تم النزف طف كربل بيوم الثالث ثبت أصول الدين ابن النبي ياسين ثبت ابن النبي ياسين فكر وعلم ورشاد مدرست أبو السجار MADREST ABO ALSJAD! ABO ALSJAD! YA! YA HUSSEAD! MAKESMESH RUSTAR! MAMBAR ABO ALAHRAF! MAKESMESH RUSTAR! MAMBAR ABO ALAHRAF! VIKRUHA NEMURSHAD! MADREST ABO ALSJAD! VIKRUHA NEMURSHAD! MADREST ABO ALSJAD! Madras Tabus Sajjar Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Madras Tabus